بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أ و نذرا إ ن م ا توعدون لواقع ف إ ذ ا النجوم طمست و إ ذ ا السماء ف ر ج ة و إ ذ ا الجبال نسفت و إ ذ ا الرسل اقطت ل أ ي يوم أ ج ل ة ليوم الفصل وما أ د ر ا ك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أ ل م ن ه ل ئ ا ل أ و ل ي ن ثم نتبعهم ا ل آ خ ر ي ن كذلك نفعل بالمجرمين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 وشامخات واسقيناكم ماء أ فرات ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون إن انطلقوا إ ل ى ظل ف ي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إ ن ه ا ترمي بشرع ك ا ل ق ص ك أ ن ه لما لا تنصف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 د م ع ن ا ك م والاولين ف إ ن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إ ن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل ا ل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا ف ع و ا قليلا إ ن ك م مجرمون ويلوا يومئذ المكذبين و إ ذ ا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ ف ب أ ي حديث بعده يؤمنا